بسم الله الرحمن الرحيم يس 1 والقران الحكيم انك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزل العزيز الرحيم لتدنذر قوما ما انذر اباءهم فهم غافلون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 وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا وَمِنْ كُلِّ جِهَةٍ حَصَّدْنَاهُمْ فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ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 وَضْرِبلَهُم مَثَلَ أَصْحَذَ الْ القَرِيَةِ إِج أَهمُرسَلون إِذْ أَرسَلْناَ إلَيْه مُثْنَينِ فَكَذذَّبُهُماَا فَعَزَّزْناَا بِثَالث فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقالَاون إِا إلَْكُم مُرُسَلُون قالَاالمَا أَتُم إِلَّا بَشَعم مِثلناَا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 لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم ولا يمسنكم منا عذاب اليم قالوا طائركم معكم ا ان ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون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 إيريدني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون اني اذا لفي ضلال مبين اني امنت بربكم فاسمعون قيل دخول الجنه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 إن كانت إلا صيحة واحدة فاذا هم خامدون يا حسرة على العباد يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا فَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٌ وَأَعْنَابٌ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يشكون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 هذا مَا وَعددَغْ وَحْمَ وَصَدَقَ الْ المُرسَلون إِن كَانَت إلَّا صَيْحَةَ وَخِدَةَم فإذا فَإذاَاهُم فَإذاَاهُ جع لديْنَا مُحبرون فَالْيَوْومَ لا تُقْلَمُ نَفْسٌ شَيْئام فَلْيَوْومَ لا تُبْلَمُ نَفْس شَيْئم وَل تَعْمَلُونَ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فََاكِهُونَ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ لَهُمْ فِيهَا فَكِهَةٌ وَلَهُم مَّا يدعون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 وَآنعبدون هذا صِراضُ مستتَقِيل وَلَقدَ أأَظَلَّ منِن كُم جِبَِّم كثيرًا أَفَلَْ تَكوا تَعقِلون وَلَقدَ أأَضَلَّ مِكُم جِبَِّ كثيرًا أَفَلَْ تَكُوا تَعقِون هذه جَهَن مَُّ كُ تُم تُعَدُون إلَه اليَوْومَ بِمَا كُمْ تَكون ورون اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم وتشهد ارجلهم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 وَمَن عَمَّرَهُ نُنَكِّسْهُ بِالْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ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 فلا يحزنك قولهم فلا يحزنك قولهم انا نعلم ما يسرون وما يعلنون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 قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِنْهُ تُوقِدُونَ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 فَكُون فَسُبحان الذي بِيدِهِ مَلَكوتُ كلُِّ شَيْئون وَإلَيْهِ تُجَعون